إ ن ع د ا ل ة السماء تقتضي أ ن يبعث الله تبارك وتعالى رجلا ل ل ب ش ر ي ة ليفصل في أ م ر ه ا بحكمه عز وجل بعدما استشرى في ا ل أ ر ض الفساد والظلم و ت ع ا ف ه ا ل إ ن س ا ن ي أ ت ي هذا الرجل بعد طول انتظار حلما من الله تبارك وتعالى على عباده ع ش ا أ ن يتوبوا و إ ن ه ذ ا لهم لا إ ه م ا ل ا لينيد الخبيث من الطيب وليعلم المجاهدين من القاعدين وليحيا من حي عن بينه وليهلك من هلك عن بينه هذا الرجل هو المهدي المنتظر نعم عباد الله سيظهر المهدي في آ خ ر الزمان و س ي م ل أ ا ل أ ر ض ق ص ط ا وعدلا بعد أ ن ملئت ظلما وجورا هو من آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه واسم أ ب ي ه كاسم أ ب ي ه يؤلده الله وينصره على أ ع د ا ئ ه أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ويعيش المسلمون في عهده في أ م ا ن وسعه من الرزق جاء في ذكره أ ك ث ر من ثمانين حديثا و أ ك ث ر اجتمع على تناقلها مئات الرواه و أ ك ث ر من ك ف ا ب صحيح وخرج أ ح ا د ي ث المهدي أ ب و داود و ا ل ت ر م ذ ي و أ ب و ي ع ل ى وابن ماجه والبزار والحاكم الطبراني و أ س ا ن ي د أ ح ا د ي ث هؤلاء بين ضعيف و ح س ن وصحيح وكما ادعى النبوه اقوام فقد ادعى المهديه اقوام و آ ي ه كذب هؤلاء انهم قتلوا ولو كانوا كما يدعون لانتصروا وملئوا الارض عدلا ولقد جاءت ا ل آ ي ا ت تبين ظهور المهدي كما جاءت السنه كذلك اما في القران فقد قال امام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى لهم في الدنيا خ ذ ي ولهم في ا ل آ خ ر ه ع ج ا ب عظيم قال أ م ا خ ذ ي ه م في الدنيا ف إ ن ه م إ ذ ا قام المهدي وفتحت ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة قتلهم و أ ث ر ه م وتباهم فذلك ا ل خ ذ ي وحكى القرطبي عن قساده والثدي ا ل خ ذ ي لهم في الدنيا قيام المهدي وفتح ع م و ر ي ة و ر و م ي ة و ق س ط ن ط ي ن ي ة وغير ذلك من مدنهم وقال الشوكاني أ م ا خ ذ ه م في الدنيا ف إ ن ه إ ذ ا قام المهدي وفتحت ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة فلا ت ن ف ظ ن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم قال هو المهدي قال هو المهدي في آ خ ر الزمان وبعد خروجه تكون أ م ا ر ا ت ا ل س ا ع ة وقيامها أ م ا أ د ل ة خروجه من ا ل س ن ة ف ك ث ي ر ة كما ذكر منها حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه و أ ح م د وفي صحيح الجامع قال قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا ا ل البيت المهدي منا أ ه ل البيت يصلحه الله في ل ي ل ة فمعنى يصلحه الله في ل ي ل ة أن يتوب عليه ويوفقه إ ل ى طريق الرشاد والسداد ويلهمه الصواب ل م ه م ت ه ا ل ع ظ ي م ة فيكون أ ه ل ا لها وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أ ي من آ ل البيت أ ج ل ا ل ج ب ه ة أ ي واسع ا ل ج ب ه ة منحشر الشعر أ ق ن ى ا ل أ م ف اي حاد ا ل أ م ف ليس ب أ ق ص ص ولا معوج مع دقه أ ر ن ب ت ه ي م ل أ ا ل أ ر ض ق ص ط ا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين قال ا ل أ ل ب ا ن ي إ س ن ا د ه حسن وجاء عند الحاكم في مصادرته من حديث أ ب ي سعيد أ ي ض ا قال صلى الله عليه وسلم يخرج في آ خ ر أ م ة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج ا ل أ ر ض نباتها ويعطي المال ص ح ا ح ا قال رجل وما ص ح ا ح ا يا رسول الله قال أ ي يعطيه بين الناس ب ا ل ث و ي ة يعطي المال ص ح ا ح ا وتكفر الناشيه وتعظم ا ل أ م ة ويعيش سبعا أ و تماما وعند أ ح م د والنسائي عن عبد الله بن عباس د رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لن تهلك أ م ة أ ن ا في أ و ل ه ا وعفا ي بن مريم في آ خ ر ه ا والمهدي في وسطها وعن أ م س ل م ة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عطرتي من ولد ف ا ط م ة رواه أ ب و داود والحاكم في مستضركه وعن ابن مسعود رضي الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لو لم يبق من الدنيا إ ل ا يوم لقول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أ و من أ ه ل ي يواطئ اسمه اسمي واسم أ ب ي ه اسم أ ب ي ه رواه أ ب و داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن ابي امامه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال ف ت ن س ي م د ي ن ة الخبث كما ينسي الكير خبث الحديث ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص قالت أ م شريف ف أ ي ن العرب يا رسول الله, صل... الله يومئذ قال صلى الله عليه وسلم هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس و إ م ا م ه م المهدي رجل صالح فبينما إ م ا م ه م المهدي تقدم ليصلي بهم الصبح إ ذ مزل عيسى ب نزل مريم م إذ عيسى بن مريم وقت الصبح فيرجع ذلك ا ل إ م ا م يمسك يمشي القهقري ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كفيه ثم يقول له ف ق د م ف إ ن ه ا لك اقيمت فيصلي بهم إ م ا م ه م يعني المهدي رواه الحاكم وابن ماجه وابن خ ز ي م ه وابو نعيم واللفظ له قلت أ ن ا والله إ ن ه لشرف عظيم والله إ ن ه لشرف عظيم عظيم لهذه ا ل أ م ة أ ن يصلي عيسى نبي الله خلف رجل منهم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة م ؤ م ن ا ً وكافران فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه السلام والكافران ذ مرود وبختها ل ط ر وسيملكها خامس من أ ه ل بيتي أ خ ر ج ه ابن الجوزي في تاريخه عباد الله أ م ا أ ق و ا ل العلماء في أ ن المهدي حق فلقد قال شيخ ا ل إ س ل ا م في منهاج ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل أ ح ا د ي ث التي يحج بها على خروج المهدي أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة وقال شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب وقد ورد ما يدل على أ ن المهدي من ب ر ي ة الحسن رضي الله عنه كما رواه أ ب و داود وغيره وقال الحافظ ابن ك ث ي ر في ن ه ا ي ة ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آ خ ر الزمان قال وهو أ ح د الخلفاء ا ل ر ا س د ي ن و ا ل أ ئ م ة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتدي ظهوره من سداد سامراء ف إ ن ذلك ما لا ح ق ي ق ة له ولا عيون ولا أ ث ر وقال القيم ابن في إ ض ا ف ة اللهفان والمسلمون ينتظرون نزول عيسى عليه السلام من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أ ع د ا ئ ه من اليهود وعباده من النصارى وينتظرون خروج المهدي من أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة ي م ل أ ا ل أ ر ض عدلا كما ملئت زورا عباد الله بل الله جاء ذكر المهدي لقد ذكر في كتب اليهود والنصارى قال كعب ا ل أ ح ب ا ر رضي الله عنه إ ن ي لاجد المهدي مكتوبا في أ س ف ا ر ا ل أ ن ب ي ا ء ما في حكمه ظلم و ل ا ع ل ه جاء في سب ا ل ت ث ن ي ة ا ل إ ص ح ا ح الرابع والخطاب لليهود إ ذ ا كثرت ذريتكم وعمرتم ا ل أ ر ض وعلوتم العلو ا ل أ خ ي ر وتعاظمت خطاياكم وحاولتم إ غ ا ب ه الرب فاني اشهد عليكم هذه السماء واشهد عليكم هذه الارض التي تعبرون إ ل ي ه ا إ ل ى نمر الاردن لعلكم تملكونها انكم لن تعيشوا طويلا انكم لن تعيشوا طويلا بل سوف تهلكون وبيد الفتى المنتظر سبحان الله وبنفس النعم الفتى المنتظر ثم تامل في قوله وعلوكم العلو ا ل أ خ ي ر قال سبحانه وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن ا في ا ل أ ر ض مرتين ولتعلن علوا ك ب ي ر ة ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا ب ع ت ن ا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاتوا خلال الديار و ك ا ن وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم و أ م د د ن ا ك م ب أ م و ا ل وبنين فجعلناكم أ ك ث ر نفيرا إ ن أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م ل أ ن ف س ك م و إ ن أ س ا ت م فلها ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ل ي س و ء و ج و ه ك م وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبعوا ما ع ل و تتبيرا عباد الله اما لماذا سمي المهدي بهذا الاسم ف ت ي ه أ ق و ا ل ع د ة منها عن شعب ا ل أ ق ب ا ر رضي الله عنه قال إ ن م ا سمي المهدي ل أ ن ه يهدي إ ل ى أ م ر خفي ويستخرج ا ل ت و ر ا ت و ا ل ا م ت ي ل من بلد يقال لها أ ن ط ا ك ي ة وقال ابن ا ل أ ز ع ر المهدي الذي قد هداه الله إ ل ى الحق وذكر السيوطي انما سمي بالمهدي ل أ ن ه يهدي إ ل ى جبل من جبال السام يستخرج منه أ س ف ا ر ا ل ت و ر ا ت يحاجج بها اليهود فيسلم على يديه ج م ا ع ة منهم وعلى العموم المهدي اسم على مسمى فهو رجل هداه الله للهدى وثبته عليه و أ ي د ه ب ج ن د من عنده وسيهدي الامه لطريق ا ل ع ز ة والرشاد والتمكين أ س أ ل الله أ ن يعجل بظهوره اما صفات المهدي عباد الله فقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ا ل ن مسعود المهدي ف ت ا أ ج ل ا ل ج ب ه ة أ ي واسع ا ل ج ب ه ة أ ق ل ى ا ل أ م ر اي طويل ا ل أ م ر مع د ق ة أ ر ن ب ت ه ي م ل أ ا ل أ ر ض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا يملك سبع سنين وعن أ ب ي جعفر بن علي الباكر رضي الله عنهما قال سئل ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه عن ص ف ة المهدي فقال هو الشاب المربوع حسن ا ل و ج ن يسيل شعره على منكبيه يعلو نور وجهه سواد شعره و ل ئ ت ه و ر أ س ه وجاء في كتاب المسيح الدجال و أ س ر ا ر الساعه ل ل س ف ا ر ن ب أ ن ه أ د ن أ ي أ س م ر ضرب من الرجال أ ي نحيف م ن ش و ق لا طويل ولا قصير أ ج ل ا ل ج ب ه ة أ ق ن ى ا ل أ م س ادد أ ي حاجبه فيه تقويس مع قول طرفه أ ك ح ل ا ل ع ي ن ي واسع العينين براق ا ل س ن ا ي ا أ ف ر ق ه ا منفرج ا ل ف خ د ي ن وفي لسانه ثقل و إ ذ ا أ ب ط ئ عليه ضرب ف خ د ه ا ل أ ي س ر بيده اليمنى وفي روايه ما بين ثلاثين و أ ر ب ع ي ن خاشع لله خشوع النسر بجناحيه أ م ا من يبطئ له ملكه فلقد جاء عند ابن ماجه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ت ل عند كنزكم ث ل ا ث ة كلهم ابن خ ل ي ف ة ثم لا يطير إ ل ى واحد منهم ثم تطلع رايات ترد من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم قال ثم نسيت ما قال ثم قال ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ه تبايعوه ولو حظ على السلب فإنه المهدي قال ابن كثير المراد ب ا ل كنز ا ل م د ك و ر كنز ا ل ك ع ب ة ف ي ق ت ه ع ن د ه ل ي أ خ ذ ه ث ل ا ت ك من أ و ل ا د ا ل خ ل ف ا ء حتى يكون آ خ ر الزمان ف ي خ ر ج ا ل مهدي و يكون ظهور ه من بلاد المشرق لا من سرداتها م راح ك م ا يدعي و يدعمو راض الجهاله قال ابن كثير و يؤيد ب ن ا س من أ ه ل المشرق ي ن ص ر و ن ه ويقيمون س ل ط ا ن ه ويسرون أ ر ك ا ن ه و س ك و ن ر ا ي ا ت ه م س و د أ عيون و ه و زي ا ل و ك ه ل أ ن ر ا ي ة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صوداء يقال لها ا ل ع ق ا ب عباد الله خرج و المهدي حدث ع ظ ي م وعلامات من ع ل م ا ا ل س ا ع ة الكبرى وقبل حدوث مثل هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل عظام ت س ب ق ه ا أ م ا ر ا ت وعلامات تبين قرب وقوعها ف أ ذ ك ر بعضا منها ولكن في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة نتعني الله و إ ي ا ك م ب ا ل ق ر آ ن العظيم ونتعني و إ ي ا ك م بما فيه من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكثير نعمه وعفوه و إ ح س ا ن ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله و ص ف ي ه وخليله وخيرته من خلقه اجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آ ل ه وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اجتناب سنته واشهد بهده إ ل ى يوم الدين و ع ن ا م ع هم بمن ك و ج و د ك و ك ا ومكيار أ ح م ا ل ر ا ح م ي ن أ م ا بعد عباد الله ف أ و ك ي نسي ف و إ ي ا ك م ب ث ق و ى الله ومن ث ق و ى هل ا س ت ع د ا د ل لله ق ا ب ا ل إ ي م ا ن بئياته و ا ت باريس ه ب ا و ط ا ع ة ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم الذي أ خ ب ر ن ا عن ا ل س ا ع ة وعن ع ل ا م ا ت ه ا و أ م ا ر ا ت ه ا و أ ش ع ا د ه ا و م ن ه ا خ ر و ج ا ل م ه د ي و خ ر و ج ه تسبقه أ ش ر ا ط وعلامات تبين قرب وقوعه ولقد وردت آ ث ا ر وتوافرت اخبار عن علامات تسبق ظهور المهدي منها حرب وهرب و إ د ب ا ر وفتن شداد و ق ر ب وبوار ظلم وجور و ا ع ت ذ ا ء ا ت فيظهر إ ذ ا ا م ت ل أ ت ا ل أ ر ض ظلما وجورا وقد أ و ش ك ت عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء أن يصيب هذه ا ل أ م ة حتى لا يجد الرجل ملجئا ي ل ج أ إ ل ي ه من الظلم فيبعث الله رجلا من عطره ف ي م ن ا ا ل أ ر ض ق ص ف ا وعبلا كما م ل أ ت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن ا ل أ ر ض لا تدع السماء من قصرها شيئا إ ل ا صبت مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا إ ل ا اخرجته حتى يتمنى الاحياء الاموات لما يرون من الامن والسعاده والبركه وعز الاسلام يعز في ذلك سبع سنين او تماما يظهر بارك الله فيك عند تجبر الملوك والطغاه عن حذيفه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضيح هذه الامه من ملوك الجبابره كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إ ل ا من أ ث ا ر طاعتهم فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه و يصر منهم بدينه ف إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يعيد ا ل إ س ل ا م عزيزا ق ص م كل جبار ع ن ي وهو القاهر على ما يشاء أ ن يصلح أ م ة بعد فصادها ثم قال صلى الله عليه و سلم يا ح د ي ف ه لو لم يبق من الدنيا إ ل ا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أ ه ل ب ي ت ي تجري ا ل م ن ا ح ب على يديه ويظهر ا ل إ س ل ا م لا يخلف الله وعده والله سريع الحساب ومن العلامات التي ت س ب ق ظهور المهدي استحلال البيت عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إ ل ا أ ه ل ه ومن العلامات أ ي ض ا يكون المسجد النبوي كالقصر ا ل أ ب ي ض قال صلى الله عليه وسلم يوم ا ل خ ل ا ص وما يوم ا ل خ ل ا ص قال يجيء ا الله وما الخلاص قال رسول يوم ي الدجال فيصعد على أ ح د فيطلع إ ل ى المدينه ويقول ل أ ص ح ا ب ه أ ت ر و ن هذا ا ل ق ص ر ا ل أ ب ي ض هذا مسجد أ ح م د ما ر أ ي ك م كيف هو المسجد اليوم س أ ت ر ك الجواب لكم يسبق ظهوره أ ي ض ا انتشار الربا حتى يصبح أ م ر ا معتادا ر ض ى أ ب و داود وابن ماجه والحاكم من حديث أ ب ي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم ل ي أ ت ي ن على الناس د م ا ن لا يبقى منهم أ ح د إ ل ا أ ك ل ا ب ا فمن لم ي أ ك ل ه أ ص ا ب ه غ ب ا ر ة عباد الله إ ن انتشار الربا في العالم اليوم لامر لا جلي لا يخفى على أ ح د ولا ينشره الا غبي ف أ ع م ا ل البلوغ و المصارف كلها تقوم على النظام الربوي اليهودي و حتى الذين ينشرونها و يستنشرونها مضطرين للتعامل معها ولو بمس الغبار كما أ خ ب ر الصادق المصدوق ومع أ ن الله يلعن ويحارب المرابي إ ل ا أ ن العالم يغرق في الربا ويعلن الحرب على الله دون ح ي ا ة ولهذا فالعالم يقيم من ا ل ث ق ا ء و ا ل ف ر و ب والويلات والسعاده وصدق الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا ت ق ا ل ل ه وذروا ما, ما بقي من الربا ف إ ن لم تفعلوا ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أ د ن ا ه ا كوقع الرجل على أ م ه وفي روايه كالذي ي ن ش ح أ م ه ومع هذا الوعد و الوعيد فلا زالت ا ل أ م ة تغرق في الربا بلا حياء ومن علامات ظهوره أ ي ض ا ض ي ا ع ا ل أ م ا ن ة عن أ ب ي هريره رضي الله عنه ان إ ع ر ا ب ي ا ً س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم متى ا ل س ا ع ة فقال إ ذ ا ضيعت ا ل أ م ا ن ة ف ا ن ت ظ ر ا ل س ا ع ة قال يا رسول الله و كيف إ ض ا ع ت ه ا قال صلى الله عليه و سلم إ ذ ا وسد ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه ف ا ن ت ظ ر ا ل س ا ع ة قلت الله المستعان هذه أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة و ع ل م ا ت ه ا قد ظهرت دينا والله مستعان قال الله فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م ب ر ج ة فقد جاء أ ش ر ا ق ه ا فان لهم إ ذ ا جاءتهم ذكراهم فاعلم أ ن ه لا اله الا الله واستغفر لذلك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم و م س و ا ك م عباد الله سيظهر المهدي وسيخرج ولكن متى الله أ ع ل م وليس المطلوب من ا ل أ م ة أ ن تركل و تقعد عن العمل و تتكاسل أ م ل ا في ظهوره يوم كذا من شهر كذا من عام كذا و لكن عليها أ ن تعمل و أ ن توطئ ا ل أ م ر لظهوره و خروجه و نعد لذلك أ ن ف س ن ا و نعد له رجالا ف د ق و ا ما عاهدوا الله عليه و هؤلاء هم الغرباء الذين إ ذ ا حضروا لم يعرفوا و إ ذ ا غابوا لم يفتقدوا ووالله ان العالم اليوم لين أ و ي س ت ك ي من الظلم والجو ونداءات المظلومين تنادي يا ايها الانسان إ هل تبكي لما ابكاني ارايت ماذا قد حصل في العالم الحيراني اليات يعتب ب ا ل أ م ر ويهز كل كيان ي أ ل ا فليستيقظ المستضعفون ب أ ن الله سينصر دينه ب ر ج ل من هذه ا ل أ م ة وليستبشروا ف إ ن الفرج قريب قال الله وما أ م ر ن ا إ ل ا و ا ح د ة كلمح بالبصر أ ل ا فليعلم أ ع د ا ء الله أ ن الله سيصم نوره ولو كره المشركون قال سبحانه لنقرض ن بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو ج ا ه ق ولكم ا ل غ ي ل مما ن تصفون والله غالب على أ م ر ه ولكن اكثر الناس لا يعلمون اللهم انصر دينك وكتابك و س ن ة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا واصلح أ م ت ن ا و ل ا ه أ م و ر ن ا اجعل ولايتنا فيمن خ ا ط ك و ا ت ق ا ت واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ا د ع عنا الغلا و ا ل و ب ع والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خ ا ص ة وعن سائر بلاد المسلمين ع ا م ة يا رب العالمين اللهم اجمع ك ل م ة المسلمين على الحق يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انقذ المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أ ج ل إ ع ل ا ء كلمه دينه ن ص ف من نصرهم وخذ من خذلهم ثم اعراضهم و ح س ن دماءهم وفك أ س ر ا ن و أ س ر ا ه م يا رب العالمين من أ ر ا د ن ا وبلادنا بسوء وبلاد المسلمين ف أ ش غ ل ه في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم ح ب ب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا ف ذ ه ل ي ن ا ل ك ف ر والفسوق والاحسان اجعلنا يا ربنا من الراشدين أ ر ن ا الحق حقا ً وارزقنا اتباعه أ ر ن ا الباطل باطلا ً وارزقنا اجتنابه اهدنا ل م خ ت ل ف فيه من الحق ب إ ذ ن ك إ ن ك تهدي من تشاء إ ل ى ط ر ا ط مستقيم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد على عليه على بالصلاة النبي الله قال وصلوا وسلموا على من أمركم الله فقال قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا جل يصلون عليه وسلموا تسليما من أمركم من إن اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اربع صحابته أ ج م ع ي ن أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومن تبعهم باحسان إ ل ى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أ ر ح م الراحمين اللهم لا تاخذنا ب ا ل ت ق د ي ر واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إ ن ك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير